بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ما له أخلده كلا ليمسك بذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على لفئدة إنها عليهم موقدة في عمد الدادة